إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئي ولا سَوِينا يا ايها الذين امنوا لا تستحلوا الكافرين ائمياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن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 وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القرن إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخوه أو تعفو عن سوء أو تعفو